قاد يسلم على التواصل الى التصورة. التصورة. التصورة. التصوّر التصوّر طريق التصور. التصور. التصوّر يسمى الحد قلنا هذا الحد ما هو يعيده منا وعد ماذا يعني؟ الحد. الحد, الحد. الحد ما هو؟ الحد الحد قالوا الحد ما هو؟ الحد عند عند غير الحد عند المناطق نأخذ فالحد عند المناطق هو ال الذي يزيد بتعريف ماهي والحد عند الاصوليين مطلق سواء كان التعريف ماهي أو التعريف الخاصه بالخاصة يسمى حد لذلك هو سر في أول هو الحد عند الأصوليين. تعرفنا على شيء إن عندنا عندهم حد وهو في النهاية. في النهاية. وما ووو. هل بتهمة من تكمن في المنطقة؟ في النهاية غير. لا في الشروط الخاصة بالتعليم. اسمه والحد لدينا. ويصلون الحد إلى الوصول. لأن كل ما عليهم من هذا. وشيك الحد؟ عند الحد عنده عند عنده ما عنده, عنده, عنده, عنده, عنده, عنده. والتعريف؟ العرف. ما كان؟ بالعربيات. فالحد عندهم بحد تعريف عنده. الملاطقة. الملاطقة. لم بينعمل. لأن التعريف عند المناطق ما كان. نقول حاسين وهنا وهنا العمل الحد الحد يساوي الحد عند الأصوليين يساوي التعريف عنده. عند المناطق من لأ... هو الحد أجمع المناطق اسمه بالتفصيل والتعريف بالعربي كل حد عند ما عند الأصوليين كل حد عند كل فلذلك خاص هو والحد عند الأصوليين ما يميز الأشياء عما عدا كل عند المناطق خاص حد تعريف عند المناخ اللي ما يميزه الأشياء غيره ليس بالتفصيل يعني عند المراسل يقول بالعربيات والحد عنده عنده السورية. حروب. حروب. عند السورية بحالة تعرف عن المراسل بخلال الحد عند المراسل يقول كل شيء بالنسبة يقرأ العربيات كل من عند هنا قال ما يميز الشيء عما عدا ما يميز والذي يميز قبل يكونه من يس، يكون من مينار يميز، يميز. حتى يكون العمر ذاتيا، بل يكون العمر العربي. إذا هو التعريف عندنا بالمعارضات عند الله. جاء وقال ولا يميز كذلك إلا ما ها مش شعر بعرضه في التسياط. ولا ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء. من أفراد المحدود ولا يدخل فيه يكون مريض. هذا هذا جب الحب بالصحيح. هذا ما هو لا أحد أبدا بالصحيح. إذا عرفوا الأندلسيات بقى ما يميزه هذا عرف الحب بالعربيات. دابا الآن عرفوا بالذاتي ااا ناحية اللي عرفوا بهي معناه هذا هو الحب اللي عندنا الحب. يقوله والأول يكون عمد ورسم يحدره هذا الخط على يس أحدث. حديث تاع قوله ما يخرج شيء غيري هذا الشيء اللي عند عنده عندها مناطقه وقوله ما ما لا يخرج شيء من الاطراف المحدود ما لا يخرج عنه يخرج شيء بحفراد المحدود ولا يخرج بي شيء من غير المحدود مشكل هذا الدرس هذا هو الحد عند هذا هو الحد عند المناطقه ولكن الحد عند الاقصدين نعم اجيب مطلق يطلق على دلوقتي أيوة. دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. أيوة. <ميشي> ولذلك قال هو والاول شنو ما يبينون بما لا يبينون بما لا يبينون بما لا يبينون شنو لا يبينون بما لا يبينون بما لا لا يبينون لا لا يبينون بما أول ما يميزه ما يميزه شيء آخر والأول مبين المفهوم الحد المفهوم معنى الحد والثاني مبين لخاصة في العربية يعني فهموا هي على العربية والأول بالذات يعني فهموا ما يميزه في العربية ها لأول شنو يعني تعريفنا حتى أي شيء ما يميزه شيء آخر هذا هذا في بي مفهوم الحد ما هو مفهوم الحد لا يخرج شيء عام في مفهوم ارانا ذكي الخاص بي ثاني الثاني كل الثاني ما لا يخرج ما لا عنه شيء افراد المحدود ولا يدخل شيء من غيره لا يخرج شيء من أفراد ولا يدخلوا يدخلو شيئا من خيري <تصفيق> <تصفيق> هذا مبين لخاصة الحكم لو محاصة وذلك قال لسه وهو معنى قال المصنف يلقى بأبو ذوكي قال الجامع البانيه يعني الخلايا يمكن نعرف خلال لان السميد يكون بالاوصاف خارجية. قد يكون بالاوصاف خارجية. لكن اذا بدا اوصاف ذاتيه حتى في مناطقها الصور ولكن ببب بالأول غير المواصفات وهذه لكن بالتالي المواصفات الذاتيه فهمت يعمل إذا قلنا الإنسان هو الحيوان الضاحك فالكيس ماذا لا مميز خرج شين خرج خرجنا عن مات البقاء والغناء وإذا خلنا غير ذلك ونقول مميز أحسن لكن بالماهي ما هو الإنسان هو الحيوان نافع ذاتيًا بسيط بسيط بسيط بسيط بسيط. هذا عرف الكل. زيوله الكل مميز ولكن هذا الذاتي أفضل من من غيره لأن هذا بالخبر خارجية. ما يميز الإنسان على قول يعني بجدار كذا كذا يميز ربيع الدور كذا إذا في تميز لكن إذا إذا أنت عرفته العمل بأمور ذاتلية بحيث لا يمكن ابدا أنت بسيطة غيره تكتشون ذاتيات تبا العمل طلخات طلخات صاحي أمور عربية إذا هذا حد بالذاتية حد كل أقر إذن ما تعريبين الحد تطورنا قالوا دي الحقيقه يعني المناطق والاصول اللي بيتزينوا هناك اما التطور ده مش عارفش على اساس لان بنزيد بالله يقول لا يعرف كل ماهيات خالقها اما ادعاء ان المناطق يعرفون الذاتيات فهذا ادعاء عبيط هذه الحقيقه تقول ليه الارض مش تقول يعرفوا احنا كل واحد هلو أطلقوا الحد وقالوا هذا التعليم وإذا حد اشوف الفرق؟ هل تعمل؟ على سؤال السؤال اللي فرحتي الآن هل لي وش هو الزذير بينه؟ هل تعمل قليلا؟ هل تعمل على يقول الزذير لا يعني الزذير لله؟ حلقا هل تعمل اللي نص نص قال المغني الله موي راك تاع لا لا الله يغني بحال البر مع القبط خليك يا من المسلونات من يعني من المسلونات من المسلونات هل أشياء المحوم؟ لا أشياء عملية يقول عملية عدم يقولون لا شيء مدعاء يقومون بديعيهم حتى أن الإنسان مكوة من الحيوان المراتي قالت له هو عادة صحة وإلا لحظة تدريب انت بتعريف اللغة بقال للمحر حتى تعريفه أو أو القبر الحاريش هذا يعني الأول حقيقة ولكن إحنا جمشي على على حسب ما استلحتون جلّ أما من ربط عليهم ما هذا هذا هذا هذا لذلك نعمل دفع إحنا هذا الكلام أو الكلام الشارع يقول لك نعمل هناك فرقون بين المناطق وبين السوريين بين الحدود والتعاريش ولما اتى هو بهذه الاقوال اما الشارح رحمه الله قال اول لا يميز الشعب غيره ان كيف ماذا هذا مبين بمفهوم الحد يعني الحد ما معنى الحد الذي هو الذي يميز الشيء عن الشيء وكونه الذي يعني يفرزه عنه شيء من الافراد و لا يثنى عليه لا يحتمل لا يطرف شيء اما ولا يقول شيء شي شي مما هو له ولا ادع ولا شيء مما مما هو منه هذا تعريف تعريف هذا هو معنى كلامي هل هو معنى قولهم الجامع الجامع المحل والمانع يجي منع دخلي غيرها لو معنون ثاني معنون حاضر الجامعة المانع الجامعة المانع صافيه ووإن هذي يعني ما نقول نحن في العلة كل ما وجد العلة موجود كل, <تصفيق> <كذلك تصفيق> كل ما العلة وجد الحفد فما سيأتي الله موجوداً خدم وكل من ترى حدث مستقبلنا على رحمه الله ولذلك قال المطاردون من عيسو فالبطريرك علم من أطيب وأرق من المبشرين الظعجوز البطريرك اي الدير من الجامعة من عيسو لكن لكن ألقى خلاف بينهم من وبين العضب بين الموعد الشارع من السابعة العضب ألقى في المنعكس المطرد رجعتنا عن الحد الحد المطرد معنى المطرد أي كلما وجد الحد نعم وجد المحكس إذا ما أمطرد كلما وجد المحكسس هو مانع. فهو مانع كل ما وجد الح Source وجد المحدود وجه المحدود إذن وجد المحدود وهو الحد ما وجد الح المحدود فهو مانع من لأن لو كان مش مانع يوجد يوجد, يوجد المحدود الجبلة يوجد الحد ولا يوجد المحدود يوجد الحد ولا يوجد المحدود اذا في شيء مانعا مانع هذا كل ما وجد الحد بالناس وجد المحدود اذا يكون مانعا من دخول غير شيء يبقى شيء مانع قد يوجد الحد ولا يوجد الحد لانه ادخلت شيء اي نوع بعد اذا المتطرف اللي جا مانع لا لا رجع للحد المتطرف شنو؟, شنو الحد الحد المتطرف وبذلك نقول كل ما يوجد شنو هو الحد الحد المتطرف المنعكس للمرجعه تظن الحاجين اللي على البن عشان هو في نفس الوقت المنطادشور هو المستار هذا لا قلنا ما معنى ما معنى ولكن هو رجع هو رجع لحد المنعكس هنا متفق على أن المضارب رجال لا العض ولا ولا ولا سبيع راح. ولا من ما يقول الح... أي الحاج. ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا هذا المضطرب كنا في المضطرب كنا ما يوجد الحد ويوجد المحدود بالعكس هذا المضطرب عكسه قابل منطقيه عكسه قابل منطقي اللي يكون المحدود <تصفيق> مع ولكن العلامة وغيره اعترضوا عليه وقالوا نحن نتكلم عن الحد مثل ما نقوم في العلة المتردة منعكسة العلة المتردة العلة منعكسة العلة المتردة كل ما وجدت في العلة وجد المعلوم منعكسة هذه العلة فالقيود ترجيعوا لمن؟ للمحدود للمحدود لكن العرض رجع لصفه الحد لا للحد المنعكس كن هو صفه الحد لا الحد فانا غلط ففرض تبع انعكاس القضايا المنطقيه وانعكاس القضايا المنطقيه حسب العرض كيف تنعكس القضايا كل وجد الحد وجد المحسوس حكسة وجد المحدود وجد المحمول المحمول يموضوع الموضوع يموضوع يبنى عمل ذلك العكس عكس القضايا يبنى معروف ولذلك جاكات اتبع العرض العرض يبنى عمل يبنى عمل لكن القضية وصلت لك لأن العاكس يرجع المصر الحد يجعل العاكس الحد وهو مقالون الحجم هذا هو التلازم والتلازم والتوبه كلما وجد وجد والانعكاس هو التلازم بالاستيفاء لاننا مضطرب ان كلما وجد هذا وجد هذا عكسه كلما انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى هذا انتفى انتفى هذا انتفى فالاقتراض عندهم نعمة بالنسبة إلى المفردات اللا أو الولد الذي سلجع إلى المعرف للاقتراض إلى الفسوس والنعيم تلازمه بمعنى ان نقول كلما وجد الحب الأول استيرع، كلما وجد الحب إذا المحدود إذا إذا إذا النعمة كل ما ويجد ويجد للا للا في كله كله كلما زبا هذا الحسد وبيظهر الحب. إنعكاز انطرد الجلعات ونعكاز تضح لحد لكن المشارح حي والله نعتشه القديات اللي قال الطراب أي الحد والانعكاز وصف للطراب وصف الحد ما هو انعكاز رجع لما المجرد عن الحد رجع لما رجع وصف الحد وهو يقول الطراب <تصفيق> والقديم بلوك لا ادور مقاله الحاجي لا قلت قال هذا يعني هو المصير ما الواحد يلزم يلزم من تفسير من تفسير العضد تفسير الحاجي ويلزم تفسير الحاجي تفسير العضد للجيد ولكن إذا جئنا للواقع التحريفات فالقوم تزيح المعرف ولا تزيحه لوصف المعرض لا تبيعوا لي والسؤال الظاهر انه تفضل الانعكاس لمن, احنا احنا لمن. <تصفيق> في نحن احنا لمن كتعرفو منا تلقيصه يعني الحد المثار اي الحد المنعكس اي الحد المثار ينتازو في السطوح والانعكاس تنتازو اللي تمشي <تصفيق> معاه بمعنى كنا نقول بالاول في كلما وجد الحد وجد المحدود والانعكاس كلما شفر العكس كلما شفر كل, كل درجه حلا الحد كل المسألة حدود المسألة حدود. ما هو ماليا؟ كل هذا يقول بيقولون الحجب والعضود وتبعوا الشأن يقول المطاريد رجع للحد والمنعكس رجع لي وصفي لوصف الحد ووصف الحد هو هو المطاريد. ولكن ما قاله هو ik ben het land waar wil het land waar we willen gaan. we moeten allemaal proberen om moeten gaan we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 القيود التي صلتها إذن اذا نزمل ما يقوله قد يكون لها نعاد قد لا يقوله مانعا يقوله بشيء مجلس لديه نوعات لا لحظ يستنتظر ونعطه للحظ لا يضايق على محدود، اي كثير مثلا سيد المحشين سيد المحشين سيد المحشين سيد المحشين ليس هذا ليس جامعا هذه كلها ونوقع ولا توقف الفيق ولا نعمل للأسور ولا فل... في, في كل العلوم يعني صحيح؟ كثير من الدرسة أعتراضات في هذا الشكل على الحديد طبعا. ايه؟ اه اه, اه. فهمتم هذا الموضوع العامل؟ نعم فهمناه كده ان يجي حجر شاء الله غريب نتنوه بإذن الله وضع هذا هو خلوم الجامع المانع ويقال المطارد المنعكس يقول جامع هذا المتر من عكس مع التعريف الأول يسمى عني الحيوان الناطق حدا للإنسان. فيقالوا فيه الحيوان الناطق حدا للإنسان. فيقالوا فيه إيش؟ يقالوا فيه جامع. إنه جامع لأنه جامع. ويقالوا فيه إيش؟ منعكس. هنا منعكس إيش معناه؟ جامع. جامع. يقال فيه جامع ويقال فيه منعكس لأن منعكس لين كلما وجد المحدود وجد الحد لذلك اللي قولهم ما هو الحيوان الظاطف يعني كتنى التعريفين, التعريفين يمتد عليه. يقال فيه ده من الأول يقال فيه جامع ويقال فيه منعكس ويقال فيه مانع ويقال فيه مطارف لكن إذا عرضنا الإنسان بالحيوان الكاثب بالفعل قال لي بقوة الناس قلنا كاثب بالقوة قال لكن لم تتقل لك كاثب بالكاثب لم تتقل لك عديدة لم تتقل لك أنت عندي وخذك أبوة ويجبك ماذا سواء مثل مثال كاثب إذا هذا جامح وإذا قلنا إنعمال الحيوان الماجي عرفنا كتاب بالحيوان الماجي وش مانع؟ لا تخلط البقرة ومفع الزهل عقل في تخلط الدجاهدة وتخلط الطبطة وبحر الحيوان الماجي يعني بغي يقول الحد جاد مانع وبغي يقول جامع غير مانع أو مانع غير جامع يقولون لكي بس مستعدة يروس في الديان من اللي يستطيعون ما هو هذي؟ إذن أصلح لك جمع الجواب باعت تقدر تقريباً لكي نعمل أولاً مستعمل كيف ذات العنوة في ذلك؟ أستعلم الشاشية لكي نعمل وتمطلق الأرض أولاً كيف ذلك؟ إذا لم يكن شيئاً أحد أفنياً إن شاء الله أعطيناً لكي يحيني إن شاء الله إن شاء الله إن صارتنا على دعوين ik heb het gevoel dat ik in والحزم عند الوصول إن لا يقيد شيء عمّا عادا فالمعبث عند المنافقات ولا يميز كذلك إلا ما لا يقرض عنه شيء من افراد محدودة ولا يتبقى فيه شيء مغيير والاول مغيير لمفهوم الحزم والثاني لخاصته موضي عند